لآن ل ا ق ر م و ا ل ع ه النابلسي ح م ا ن للعلوم ا الاسلاميه ت ي ا ل ت م المطوب عليهم غير موسوعه النابلسي فمن للعلوم ن فإنك ن الاسلاميه إ ن ك ن من ت ذريتي ب ح ربنا ل موسوعه ا النابلسي للعلوم من الاسلاميه ه م يشكرون ل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 حسبنا الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشقص فيه الابصار مقنعي م ن ن رؤوسهم لا يرتد إ ل ي ه م طرفهم وارتد إ ل ي ه م طرفهم وافئدهم هواه و أ ن ذ ر الناس يوم ياتيهم العذاب فيقول فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا إ ل ى اجل قريب اجب دعوتك تجب دعوتك ونتبع الرسل اولم تكونوا اقسمتم من قبل ما لكم من زوال وَسَكَنْتُمْ ا ك م كيف ف ع ل ن ا به ب و ض ر ن الله ك م ا أ الحسنى وقد مكروا مكره وعين موسوعه النابلسي ا للعلوم ر الاسلاميه و ب ر في ي الأسحاد ا ل ر ب ه م من قطران و ت غ ش ى و ع ه النابلسي للعلوم ا كسبت إن ا ل ل ه س ر ي ع ا ل ح س ا ب ل موسوعه ل ي ل م النابلسي ل ل ع ل و ا ل ا س ل ا م إياك ن موسوعه وإياك ن ا ل ن ا ا ل س ي ل ن ع م ت ع ل ي ه م غير ا ل عليهم ا س ل ا ل ي يا ه موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ر ا م ي ه إلى موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه